فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسرائي من المناجات والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم قصة الإسرائي ومن عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز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 ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسرائي به صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو نص القرآن وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه أحاديث كثيرة منتشرة رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها حدثنا القاضي الشهيد أبو علي والفقيه أبو بحر بسماء عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قال حدثنا أبو العباس العذري حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حمار بن سلمة حدثنا ثابت البنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد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 ودعالي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل ومن وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالتي عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلى الله عليهما فرحبا بي ودعوالي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودع بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله فإذا أنا بإدريسة فرحب بي ودع بخير قال الله تعالى ورفعنا ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا بخير ثم أرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا بخير ثم أرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مستداً ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سرة المنتهى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 فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال يا محمد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 فاسأله التخفيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه قال المؤلف جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا لسيما من رواية شريك ابن أبي نمر فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم وهذا إنما وهو صبي وقبل الوحي وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه وذكر قصة الإسرائي ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة وقيل قبل هذا وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضاً ما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الظلمان عند ضيئره وشقه قلبه تلك القصة تلك القصة مفردة من حديث حديث الإسرائيل كما رواه الناس فجود في القصتين وفي أن الإسرائيل بيت المقرسي وإلى سيرة المنتهى كانت قصة واحدة وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك. فأزاح كل إشكال أوهمه غيره وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة وروا قتالة الحديث بمثل عن أنس عن مالك ابن سعصعة تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات وحديث ثابت عن أنس أتقنوا وأجودوا وقد وقعت في حديث الإسرائي زيادات نذكر منها نكة مفيدة في غرضنا منا في حديث ابن شهاب وفيه قول كل نبي الله مرحبًا بالنبي الصالح والأخي الصالح إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا له والابن الصالح وفيه من طريق ابن عباس ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام أو عن أنس ثم انطلق بي حتى أتيت سرة المنتهى فغشياها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة وفي حديث مالك بن صعصعة فلما جاوزته يعني موسى بكى فنوديا ما يبكيك قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم فقال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت فبدأني بالسلام وفي حديث أبي هريرة ثم سار حتى أتى إلى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين قالوا وقد أرسل إليه قال نعم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 وأنا أثني على ربي الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن في تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتهم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد ثم ذكر أنه عرج بي إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم وفي حديث ابن مسعود وامتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس فقيل لي هذه السرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك وهي السرة المنتهى يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهي شجرة يسير الراكب في ظليا سبعين عاما وإن ورقة منها مظلة الخلق فغشيها نور وغشيتها الملائكة قال فهو قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى وقال الله تبارك وتعالى له سل فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحريد وسخرت له الجبال وعطيت سلمان ملكا عظيما وسخرت له الجنة والإنس والشياطين والرياح وعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمهة والأبرص وأعدته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل فقاله ربه تعالى فالتخذت كخليلا فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهد أنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وعطيتك سبع من المثاني ولم أعطيها نبيا قبلك وعطيتك خاتم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطيها نبيا قبلك وجعلتك فاتحا وخاتما وفي الرواية الأخرى قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمسة وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات أي غفر لهم المقحمات أي الكبائر وقال ما كذب الفؤال ما رأى أفتمارونه على ما يرى رأى جبريل في صورتي له ستمائة جناح وفي حديث شريك إن أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله قال ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله وقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى بالأنبياء ببيت المقدس وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا قائد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكر الطائر فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريلا كأنه حلث لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم وإذا دوني الحجاب وفر وفر وفرجه الدر والياقوت ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يحي وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله الأذانة جاء جبريل بدابة يقال لها البراق فذهب يركبها فاستصعبت عليه فقالها جبريل أسكني فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى فبينه وكذلك إذ خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا؟ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَأَقْرَبُ الْخَلْقِ مَكَانًا وَإِنَّ هذا الملك ما رَأَيْتُ منذ قُلِقْتُ قبل سَاعَةِ هذه فقال الملك الله أكبر الله أكبر فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر ثم قال الملك أشهر أن لا إله إلا الله فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا وذكر مثل هذا في بقية الأذان إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وقال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه فأما أهل السماء فيهم آدم ونوح قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين راويه أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض قال المؤلف رحمه الله ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق المخلوق لا في حق الخارق فهم المحجوبون والبار جل اسمه منزه عما يحجبه إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء فقوله تعالى كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ فقولون في هذا الحديث الحجاب وإذ خرج ملك من الحجاب يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوتي وجبروته ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات، ويدل عليه قول كعب في تفسير سيرة المنتهى قال إليها ينتع علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها لا يجاوزها علمهم، وأما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف أي يلي عرش الرحمن أو أمر ما من عظيم آياته. أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم به كما قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها أي أهلها وقوله فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر فظاهر أنه سمع في هذا الموطن كلام الله ولكن من وراء الحجاب كما قال وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى ربه عز وجل فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه والله أعلم أصل في حقيقة الإسراء هل كان بالروح أم بالروح والجسد ثم اختلف السلف والعلماء هل كان أسري بروحه أو جسده على ثلاث مقالات فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي وإلى هذا ذهب معاويته وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه وإليه أشار محمد بن إسحاق وحجتهم قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما حكوا عن عيشة أنا قالت ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله بين أنا نائم وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام وذكر القصة ثم قال في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء من الجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي وريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن ابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين وهو قول أكثر متأخرين من فقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين وقال الطائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح واحتجوا بقول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسرائي الذي وقع التعجو فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسرائي إليه قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسد إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقرسي أم لا ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان وقال والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا قال المؤلف والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة وليس في الإسرائي بجسده وحال يقضته استحالة إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة ولما استبعده الكفار ولا كذبه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقضته إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما غيره وذكر مجيء جبريل له بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء فيقال من معك فيقول محمد ولقاء الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعتي مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام وأنه وصل إلى سدرة المنتهى وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره قال ابن عباس هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم لا رؤيا منام وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمطجعي فذكر ذلك ثلاثا فقال في الثالثة فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة وذكر خبر البراق وعن أم هانئن ما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة صلى العشاء الآخرة ونام بيننا فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما صلى الصبح وصلينا قال يا أم هانئن لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي أو كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقرسي وصليت فيه ثم صليت الغدات معكم الآن كما ترون وهذا بين في أنه بجسمه وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوسن عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك فأجابه إن جبريل عليه السلام حمله إلى المسجد الأقصى وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صليت ليلة أسري أبي في مقدم المسجد ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث وذكر الحديث وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وآله وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فشرح صري ثم غسله بماء زمزم إلى آخر القصة ثم أخذ بيدي فعرج به وعن أنس أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري وعن أبي هريرة لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء لم أثبتها فكربت كربا كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه ونحو عن جابر وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حريث الإسراء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثم رجعت إلى خليجة وما تحولت عن جانبها فصل في إبطال حجر من قال إنها نوم يحتج بقوله تعالى وما جعلنا رؤية التي أريناك إلا فضة للناس فسماها رؤيا. قلنا قوله سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى وقوله فتنة للناس يؤيد أن رؤيا عين وإسراء شخص إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أخطار متباينة على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية فذهب بعضهم إلى أن نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك وقيل غير هذا وأما قولهم إنه قد سماء في الحديث مناما وقوله في عديث آخر بين النائم واليقظان وقوله أيضا وهو نائم وقوله ثم استيقظت فلا حجة فيه إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم أو أن أوله حمله أن أول حمله والإسرائي به وهو نائم وليس في الحديث أنه كان نائما في القضية كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه وقد يكون قوله استيقظت أنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما من آيات ربه الكبرى فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام وجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظ حقيقة على مقتضى لفظه ولكن أسري بجسده وقلبه حاضر ورؤية الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا قال تغميض عينيه لالا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات ووجه الرابع هو أن يعبر بالنوم هنا عن هيئة النائم من الإضطيجاع ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين, بين أنا نائم وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجع وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سم هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائمة غالبة وذهب بعضهم إلى أن هذه زيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس فهي منكرة من روايته إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث والإسراء بإجماع كان بعد المبعث هذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس مع أن أنس قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة عن مالك بن صعصعة وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك وقال مرة كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقد جسده فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجه ولا في سن من يضبط ولعلها لم تكن ولدت بعد على الخلاف في الإسراء متى كان فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وفق بعد المبعث بعام ونصف وكانت عائشة في الهدرة بنت نحو ثمانية عوام وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة وقيل قبل الهجرة بعام والأشبه إن أنه لخمس والحجة لذلك تطول وليست من غرضنا فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على أن حدثت بذلك عن غيرها فلم يرجح خبرها على خبر غيرها وغيرها يقول خلافة مما وقع نصا في حديث أم هانئ وغيره وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت ولا حديث الأخر أثبتت ولسنا نعني حديث أم هانئ وما ذكرت فيه خديجة وأيضا فقروا في حديث عائشة ما فقدت ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة وكل هذا يوهنه فل الذي يدل عليه صحيح قولها أنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين ولو كان عندها مناما لم تنكره فإن قيل فقد قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأاه فقد جعل ما رأه للقلب وهنا يدل على أنه رؤيا نوم وحي لا مشاهدة عين وحس هل يقابله قول تعالى ما زاغ البصر وما طغى فقد أضاف الأمر للبصري، وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي لم يوهم لو لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأت عينه فصل في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل واختلاف السلف فيها. وأما صلى الله عليه وآله وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها فأنكرت عائشته أخبرنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله ابن عتاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث قال حدثنا أبو الفضل الصقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمود بن آدم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد الرب وقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وذكر الحديثة وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو مشهور عن ابن مسعود ومثله عن نبي هريرة أنه قال إن مرأة جبريل واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه وروي عط وروا عطاء عنه أنه رآه بقلبه وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد الربه؟ وقال نعم والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينيه روى ذلك عنه من طرق وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية وحجته قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى قال الموري قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فرأاه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليثي السمرقندي الحكاية عن كعب وروى عبد الله بن الحارثي قال اجتمع ابن عباس وكعب وقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين فكبر كعب حتى جاوبته الجبال وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى ورأاه محمد بقلبه ورأى شريك عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرضي وربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت بفؤادي ولم أره بعيني وروا مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي وذكر كلمة وقال كلمة يا محمد فيما يختص الملأ لعلى الحديث وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه وحكى أبو عمر الطلم نكي عن عكرمته وحكى بعض المتكلمين هذا المذوء عن ابن مسعود وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد الربه فقال نعم وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه حتى انقطع نفسه يعني نفس أحمد وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه وجب عن القول بريتي في الدنيا بالأبصاري وقال سعيد بن جبير لا أقول رآه ولا لمن لن لم يره وقد تلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكريمة والحسن وابن مسعود فحكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبه وعن الحسن وابن مسعود رآه جبريلا وحكى عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه وعن ابن عطاهم في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك قال شرح صدره للرؤية وشرح صدر موسى للكلام وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه وجماعة من أصحابه إنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه وقال كل آية أوتيها أوتيها نبي بن الأنبياء أوتيها نبي بن الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا وخص من بينهم بتفضيل الرؤية ووقف بعض ما شيخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكونه قال المؤلف والحق الذي لم ترأ فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها ومحال أن يجهل نبي. ما يجوز على الله ما يجوز عليه بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل ولكن وقوعه مشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله فقال له الله تعالى لن تراني أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي ثم ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت وهو الجبل وكل هذا ليس فيما يحيل رؤيته في الدنيا بل فيه جوازها على الجملة وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولمتناعها إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة ولا حجة المستدل على منعها بقول تعالى لا تدرك الأبصار لاختلاف التأويلات في الآية وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعلم استحالتها على الجملة وقد قيل لا ترك أبصار الكفار وقيل لا ترك الأبصار لا تحيط به وهو, وهو قول ابن عباس وقد قيل لا ترك الأبصار وإنما يدركه المبصرون وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى لن تراني وقوله تبت إليك لما قدمناه ولأنها ليست على العموم ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل وأيضا ليس فيه نص الامتناع وإنما جاءت في حق موسى وحيث تتطرق التأويلات وتتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل وقوله تبت إليك أي من سؤالي ما لم تقدره لي وقد قال أبو بكر الهذلي في قوله لن تراني أي ليس لبشر أي طيقة أينظر إلي في الدنيا وإنه من نظر إلي مات. وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه إن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم وكونها متغيرة غرضا للآفات والفناء، فلم يكن لهم قوة على الرؤية، فإذا كان في الآخرة وركب تركيبا آخر ورزق قوة ثابتة باقية وأتم. أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس رحمه الله قال لم يرى في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزق أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي وهذا كلام حسن مليح وليس في دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وقدره على حمل عباء الرؤية لم تمتنع في حقه وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد العلم الصلاة والسلام ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه والله أعلم وقد ذكر القاضي أبو بكر في أثناء أجوبتي عن الآيتين ما معناه إن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا وإن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له واستنبط ذلك والله أعلم من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وتجليه للجبل وظهور له حتى رآه على هذا القول وقال جعفر بن محمد شغله بالجبل حتى تجلى ولولا ذلك لما تصعق بلا إفاقة وقول هذا يدل على أن موسى رآه وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينا له إذ جعله دليلا على الجواز ولا مرية في الجواز إذ ليس في الآية نص بالمنع وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب العمل باعتقاد مضمنه ومثل حديث أبي ذر في تفسير الآية وحديث معاذ محتمل للتأويل وهو مضطرب الإسناد والمتن وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشكل فروي نور أن أراه وحكى بعض الشويخين أنه رويا نوراني أراه وفي حديث الآخر سألته فقال رأيت نورا وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو أخبر أنه لم ير الله وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله وإلى هذا يرجع قوله نور أن أراه أي كيف أراه مع حجاب النور المغشئ للبصر وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور وفي الحديث الآخر لم أره بعيني وإنما رأيت بقلبي مرتين وثلاث ثم لنا فتدلى والله قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء لا إله غيره فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده ولا مانع قطعي يرده والله الموفق تعالى فصل فيما ورد في قصة الإسرائي من مناجاته صلى الله عليه وسلم لله تعالى وكلامه معه وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى ما تضمنت الأحاديث فأكثر مفسرين على أن الموحي الله عز وجل إلى جبريل وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا شذوذا منهم وذكر عن جعفر بن محمد الصارق قال أوحي إليه بلا وسطة ونحوه عن الواسطي وإلى هذا ذاب بعض المتكلمين أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلم ربه في الإسراء وحكي عن الأشعري وحكوا عن ابن مسعود وابن عباس وأنكره آخرون وذكر النقاشه عن ابن عباس في قصة الإسرائي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله دنا فتدلى قال فرقني جبريل وانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهدأ روعك يا محمد أدنوا أدنوا وفي حديث أنس في الإسرائي نحو منه وقد احتج في هذا بقوله تعالى وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فقالوا هي ثلاثة أقسام من وراء حجاب كتكليم موسى وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الثالث قوله وحيا ولم يبقى من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة مع المشاهدة وقد قيل الوحي هنا وما يلقيه في قلب النبي دون باسطة وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي في حديث الإسرائي ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله من الآية فذكر فيه فقال الملك الله أكبر الله أكبر فقيل لي من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه وفي أول فصل من الباب منه وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا ولا ورد في الشرع قاطع يمنعه فإن صح في ذلك خبر احتمل عليه وكلامه تعالى لموسى كائن حق مطوع به نص ذلك في الكتاب وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة أو نص ذلك في الكتاب وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة ورفع مكانه على مورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه ورفع محمدا فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام فكيف يستحيل في حق هذا أو يبعد سماع الكلام؟ فسبحان من خص من شاء بما شاء وجعل بعضهم فوق بعض درجات فصل في ورد من الدنوي والقرب ليلة الإسراء وأما مورد في حديث الإسرائي والظاهر الآية من الدنوي والقرب من قوله تعالى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأكثر مفسرين أن الدنوب والتدل منقسم ما بين محمد وجبريل عليهم السلام أو مختص بأحدهم من الآخر أو من سدرة المنتهى قال الرازي وقال ابن عباس هو محمد دنا فتدلى من ربه وقيل معنى دنا قربة وتدلى زاد في القرب وقيلهما بمعنى واحد أي قربة وحكم مكيه الموردي عن ابن عباس هو الرب دنا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتدلى إليه أي أمره وحكمه وحكى النقاش عن الحسن قال دنا من عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتدلى فقرب منه فأراه ما شاء يريه من قدرته وعظمته قال وقال ابن عباس ومقدم ومؤخر تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فننا من ربه قال فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي عز وجل وعن أنسم في الصحيح على جبي جبريل إلى سدرة المنتهى وننى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه بما شاء وأوحى إليه خمسين صلاة وذكر حديث الإسراء وعم محمد بن كعب هو محمد دنا من ربه فكان قاب قوسين قال وقال جعفر بن محمد أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين وقال جعفر بن محمد والدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود وقال أيضا إن قطعت الكيفية عن الدنو ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه كيف حجب جبريل؟ عن ودنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان فتدل بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب قال المؤلف رحمه الله يعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بالدنو مكان ولا قرب مدى بل كما ذكرناه عن جعفر الصارق ليس بالنو حد وإنما دنو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام ويتأول فيما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد الوجوه نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان قال الواسطي من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة بل كلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا يعني عن درك حقيقته إذ لا دنو للحق ولا بعدا وقوله قاب قوسين أو أدنى فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل والتضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم وعبارة عن إجابة الرابة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزل والمرتبة من الله له ويتأول فيه ما يتأول في قوله من تقرب مني شبرا تقربت من ذراعة ومن يمشي أتيت هرولة قرب بالإجابة والقبول وإتيال بالإحسان وتعجيل المأمول فصل في ذكر تفضيله يوم القيامة بخصوص الكرامة قال القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين قال حدثنا أبو يعلى حدثنا السنجي حدثنا ابن محبوب، حدثنا الترمذي، حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس، عن أنس رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر وفي روايتي ابن زحر عن الربيع ابن أنس في لفظ هذا الحديث أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أبلسوا لباء الكرب بيدي وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر ويطوف علي ألف خادم كأنهم نؤلؤ مكنون وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأكسى حلة من خلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيره وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما نبي يومئذ؟ آدم فمن سواه إلا تحت لواءي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرا وعن نبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا سيد الذي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرا وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرة وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخرة وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرة وعن سن أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا وعن أنا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وتدرون بما ذلك يجمع الله الأولين والآخرين وذكر حديث الشفاعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة وفي حديث آخرة أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة ثم قال إنهما في أمة يوم القيامة أما إبراهيم فيقول أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك وأما عيسى فالأنبياء وإخوة بنو علات أمهاتهم شتى وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي وأنا أولى الناس به قولوا أنا سيد الناس يوم القيامة هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره إذ لجى إليه الناس في ذلك فلم يجدوا سواه والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم فكان حينئذ سيدا منفردا بين البشر لم يزاحم أحد في ذلك ولدعاه كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار والملك له تعالى في الدنيا والآخرة لكن في الآخرة انقطع الدعوة المدعي لذلك في الدنيا وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جميع الناس في الشفاعة فكان سيدهم في الأخرى دون دعوة وعن أنس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحوا فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك وعن عبد الله بن عمرو قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لم يظم أبدا وعن أبي ذر, أبي ذر نحوه وقال ما بين عمان إلى أيلة يشخب فيه ميزابان من الجنة وعن ثوبان مثله وقال أحروم من ذهب والآخر من ورق وفي رواية حالثة ابن وهب كما بين المدينة وصنعاء وعن أنس أيلة, أيلة وصنعاء وعن ابن عمر كما بين الكوفة والحجر الأسودي وروا حديث الحوض أيضا أنس وجابر وسمرة وابن عمر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وابو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وابو أمامة وزيد بن أرقم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وابو بكر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وابو سعيد الخدري وعبد الله الصنابحي وأبو هريرة والبراء وجندب أو جندبون وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكرة وخولة بنت قيس فصل في تفضيله بالمحبة والخلة جاءت بذلك الأخبار الصحيحة واختص صلى الله عليه وسلم على ألسنة المسلمين بحبيب الله إذن اختص بحبيب الله أخبرنا أبو القاسم ابن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت محمد حدثنا أبو الهيثم وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا عبد بن أحمد حدثنا أبو الهيثم حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح حدثنا أبو النضر عن بسر ابن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو كنت اتخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر وفي حديث آخر وإن صاحبكم خليل الله ومن طريق عبد الله بن مسعود فقد اتخذ الله صاحبكم خليلا وعن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم, سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ إبراهيم من خلق خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر وآدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخرة وأنا حامل رباء الحمد يوم القيامة ولا فخرة وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرة وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرة وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا فهو مكتوب في التوراة أسب حبيب الرحمن قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها فقيل الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبتي له اختلال وقيل الخليل المختص واختار هذا القول غير واحد وقال بعضهم أصل الخلة الاستصفاء وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعالي فيه وخلة الله له نصره وجعله إماما لمن بعده وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع مأقوضا من الخلة وهي الحاجة فسمي بها إبراهيم لأن قصر حاجته على ربه وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المنجنيقي ليرمى به في النار قال ألك حاجة وقال أما إليك فلا وقال أبو بكر ابن فورك الخلة صفاء المودة التي توجب الاقتصاص بتخلل الأسرار وقال بعضهم أصل الخلة المحبة ومعناها الإسعاف والإلطاف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 قال هذا والخلة أقوى من البنوة لأن البنوة قد يكون فيها العداوة كما قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة فإذن تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله ووقف حوائجهما عليه والانقطاع عما دونه والإضراب عن الوسائط والأسباب أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي الطاف عندهما وما خالل لبواطنهما من السرار إلهية ومكنون غيوبه ومعرفته أو لاستصفائه لهما واستصفاء قلوبهما عما سواه حتى لم يقال لهما حب لغيره ولهذا قال بعضهم الخليل من لا يتسع قلبه لسواه وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن أخوة الإسلام واختلف العلماء وأرباب القلوب أيهما أرفع درجة الخلة أو درجة المحبة فجعلهما بعضهم سواء يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا لكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة وبعضهم قال درجة الخلة أرفع واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل فلم يتخذه وقد أطلق المحبة صلى الله عليه وسلم لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبة ولكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق وهي درجة المخلوق فأما الخالق جل جلاله فمنزع عن الأغراض فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب فإفادة رحمته عليه وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته فيكون كما قال في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرر لله والانقطاع إلى الله والاعراض عن غير الله وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله كما قالت عيشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن برضاه يرضى وبسخطه يسخط ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكتت كنت الغليلة فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقات بالقبول من الأمة وكفى بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم فأنزل الله غيض لهم ورغما على مقالتهم هذه الآية قل أطيعوا الله والرسول وزادوا شرفا بأمرهم بطاعته وقرنها بطاعته ثم توعدهم على التولي عنه بقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقد نقل الإمام أبن بكر فورك عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة يطول جملة, إشارته جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة ونحن نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده فمن ذلك قبلهم الخليل يصل بالواسطة من قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين والحبيب يصل إليه من قوله فكان قاب قوسين أو أدنى وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع من قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي فابتدئ بالبشارة قبل السؤال والخليل قال في المحنة حسبي الله والحبيب قيل له يا أيها النبي حسبك الله والخليل قال واجعل لي لصان صدق في الآخرين والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك وعطي بلا سؤال والخليل قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام والحبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا